فَأَصْحابُ الْ المَيمَنَةِ مَا أَصحابُ المَيمَنَ وَصحابُ الْ المشْأمَةِ مَا أَصْحابُ الْ المَشْأمَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُون أُلَاائِكَ الْمُقََّبون فِي جََّاتٍ النَّعم ثَُّةُم مِنَ الأَّلينَ وَقَليلُ مِنَ الآخِرين عَ سُرُرِ موضُونَ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 يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينسفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء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 ماء مسكوب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 وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ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 اتذكرون افرايتم ما تحرثون ان انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ان لا مغرمون بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشربون أأنتم ان انتم فزَلتمُهُ منِ المُزْنِ أَمْ نَحْن المازِلون لو نَش أجَعلناهُ أجاد فَلَ لا تشكرون أَفرَأيتُم الناس َّ تون آنتم آشَأتُم شجرتَها أَم نحن المشيئون نحن جعلناها تذكرةَون وَم تعَمقين فسبّح بسمِ رَبّك العظيم فَلا أُقسمم بمواقِع إنجم وَإهُ لَسمم اللو تعلمونَ عظيم إنهُ لقرآن كريم في ك جاب لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ تنظرون